كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلقون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا مؤثرة تقاتل في سبيل الله و الأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يأيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حصن النآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم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 فَإِنْ حَادُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ بَلاغُ الْقَوْلِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أمين أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين